بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم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 ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, عسى أن أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم امضاتين تذودان قال ما خطبكما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 قال إني أريد أن أنكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايام الاجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كتبوا اني انست نارا قال لاهله الكفو اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جدوه من النار لعلكم تفصلون فلما اتاها ذو من شاطين واد الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى, أي يا موسى اني انا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتزك أنها جانا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل وَلَا ولا إِنَّكَ مِنَ من الآمنين يَدَكَ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم جَنَاحَكَ جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاتقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاض أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسالا فأرسله مع رد أن يصدقني إني أخاض أن يكذبون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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينقرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلفنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رشولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يدفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخصف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آبلا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم مَهْلَكْنَا من قَرِيَةٍ بطرت معيشتها فتلك متاكنهم لم تسكن من بعدهم إِلَّا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يكلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعتى أن يكون من المصلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن قدورهم وما يعملون وهو الله لا إله إلا هو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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يحترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من يلكنوا زماء إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنف نصيبك من الدنيا وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي, في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين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 فخَتَبْنَا به وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ ينصرونه مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ كَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَخْدِرُ لَوْلَا لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ